قبل وزنيا بك فطح ال وفيابك فطح ال ورج زفهج ولا سمن تستكير ولربك فطح فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ Vainin shuhuda, vainin shuhuda, ويطمعوا أم أزيد كلا و هو هي كل وذا اننه فكروا وقد أقتل كيف قد درتم ما نظرتم ما عفّس وفسرتم ما أدبر وتكذب. qaḥraw wa mā وَمَا جَعَلْنَا أَوْحَانًا مِنَ للذين الَّذِينَ كَفَوُوا الْأَسْلِيْحَنَ الَّذِينَ هُوُتُ الْكِتَابَ فَوَيَدْعُونَهُ إِلَى ليستيقن الذين كوتوا الكتاب وذلك يضل الله من الله والقمر والليل إذا ضف كل mm -hmm. لونا فيما كسبت رهينا لونا فيما كسبت رهينا تالا وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُنْ قَائِمِيَ مَا lobm إنهم هم يريد كل من منهم أي يخاف من الشر، قل لا، يخافون الآخرة، قل. Oh. <laughs>